الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى صرف المرسلين سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين يقول الإمام أبو عبد الله سيد محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن الطالبي القرسي الغزي المكي متوفى سنة عام أربعة ومئتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رسالته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضية نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها الذي لا يبلغ وصفه الواصفون أو لا يبلغ أكنها الواصفون هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه به خلقه وأحمده حمداً كما يليق بكرم وجهه وعز جلاله وأستغفره وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه به وأستغفره مما أجلفت وأخرت استغفار من, استغفار من يعترف بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه إلا هو ولا ينجيه منه إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بسم الله عليه وعلى آله وبعد وكرر إن شاء الله هذه في كل مرة حتى تحفظ على الأقل هذه طالعة من ديباجته قلت وبعد فقبل أن نواصل مطالعتنا لترتيب مستفاة خطبة الرسالة وموادها سواء تعلقت باستهلالها أو بمقصود مقالها هذه الخطبة التي امتدت على مساحة زهاء خمسين فقرة صغيرة حسب ترقيم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قبل أن نواصل النظر لترتيب موادها ومستفادها وذكروا بخصوص ما مضى في مبحث التعريف بالرسالة في جوانبها الستة والذي سبق منها مبحث العنوان ومبحثه المكان أي مكان الرسالة أينه اللفت ودواعي التعليف ثم أيضا مبحثوا مكانتها وقيمتها في مصنفات علم الذي تخصصت فيه علم الأصول وكذا في مصنفات الإمام الشافي إلى الحديث عن تقسيم التلاتي لأجزائها كما جاء في هذه الطبعات المحققة والهو من صنيع الربيع أم في أصل الرسالة بحسب تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله للحديث عن طبعاتها ثم طريقة الإمام في التعامل مع موضوعاتها يعني منهجه في تقريب الموضوعات إلى محاورها الكبرى المندرجة تحت الموضوع. اسم العلم الذي وصنفت فيه أو وضعت أسسا إلى ما نعتمده نحن طريقة أو منهاجا أو في تقريبي هذا الكم الهائل من المعاني والموضوعات رغم دراجه تحت مسمى واحد هو علم أصول الفقه والحديث ولنبدأ بما سبق أن نبناكم إلى جملة منه خصوص عنوان الرسالة إذ اسموها الكتاب على مختار الإمام وإن كان الناس قد أشاعوا تسميتها بالرسالة فإن صاحبها يود له تحمل اسم الكتاب ذلك لأنها فعلا حررت بقلمه رسما وكتابه فهذا تميز لها غاية كثيرا من تأليف الإمامي كانت يملاءا حررها وثانيا لأنها جامعة كتاب جامعة الكتب جمع كما هو في أصل اللغة تعلمنا أن الإمام سافعي لغوي بامتهاز رضع فصاحشة في منابعها الأولى إذن هي جامعة لمباحثة غاية في الانتظام والانتجام والتناسق والجمع كان على نظام ونسق وكمال قيل في كتاب ثم هي بعد ذلك رسالة لأنها قول متحمل منه لسائله جوابا عن سؤاله فإذن جديد بأن تتسمى كتابا وأن تتسمى رسالة لأن كلمة رسالة هذه اسمه مصدر على الصحيح إذ لا فعل لها تلاتي معدة يقولوا رسل بمعنى رسل شعره ده لازم بما الفعل هو منها فهو أرسل فالرسالة إذن لست مصدرا وإنما مصدره الإرسال فالرسالة اسم مصدر اسم المصدر بمعنى المصدر والمصدر يجيء بمعنى اسم المفعول فالرسالة من المرسل به من قولها من القول فمعنها جاءت جواباً عن رسالة مباتلة رفعها إليه الحافظ الترشي الإمام سيد عبد الرحمن بن مهدي البصري من البصرة ثم من العنوان إلى المكان أين كتب الإمام الشفيعي هذه الرسالة هناك قولان ويمكن الجمع بينه إنها مشهورة أنها كتبها بمكة بعد مجيئه من العراق في رحلة التثلمدي على أعلام مدابي أبي حنيفة منهم محمد بن الحسن الشيباني كتبها هنا بعد هذه الرجعة الصحيح وبعت بها الذي أرسل إليه في شأنها وهو إمام حافظ من أئمة الحديث وحين نذكر المكان أو الرسالة نذكر ثلاثة أشخاص لهم صلة بموضوع الرسالة الذي أرسل إليه يسأله في موضوع سنة أربعة شكلت محاول الرسالة الكبرى هو والد بن مهدي الحافظ التقة من رجال البخاري من رجال الجماعة كله اهل العلم بالحديث ومنهم الراسخين كتب السته روات له مجمعان على جلالته وهذه الاسئله لم تحفظ لنا نقول نقول الرساله رسائل من لم تحفظ من الصحه وانما جنو كل هذه الاسئله شفاهيا وحفظتها كجومه الكجومه التي ارهخت الرساله شيء ولا هي مبيا سؤال في معاني القران وكيف تستنبط منه وكل مقاصد القران كبرى والمعاني وكيف تؤخذ منه وثانيا يتعلق بالاخبار والاتار وشرط اعتبارها والثالث الناسف والمنسوخ من الكتاب والسنة ورابعها بقضية الإجماء وكيف يحتج له وبه الرجل الثاني علي بن عبد الله المديني الشيخ المباجر الإمام البخاري من شيوغه الكبار مجمع أيضا على جلالته إمام بصري كصاحبه ومعاصر له وكان يلح على الشافعي وكان للحاح أيضاً كان بحضرته أو كان بمراسلة بينه وبينه لا ندري فكان يلح على الشافعي أن يجيب ابن مهدي والشخص الثالث هو الحارث ابن سوريج بالسين والجيم أخرت سوريج مصغارا الحارث ابن سوريج الخوارزمي الملقب بالنقال قال المترجمون له إن لقبه يتصل بحمل الرسالة فوإذ نقلها لقب بالنقال أي ناقل الرسالة وكان هذا النعج بالمبالغة يدل على ما كان لهذه الرسالة من شأن ولو يطلق اسم الثقيل إلا على النفيس في أصول الكلام العربي ومن ثم أطلق على الإنس والجن الثقلين لنفاستهما وغنهما من أعظم الخلائق بل هم المكلفون بالاختيار بخطاب الله جل وعلا لهما وثقلوا التقع على الأمر النفيس حتى ينقل له تبارك وتعالى إن سنرخي عليك قولا ثقيلك وإن نفسره بالنفيس قولا نفيسا ومن نفاسته اتقلوا أعبائه لأن التافه لا يعبع له والذي لا يطالبك بتحمل ليس بذي شأن. كما ان هناك قولا بانه كتب في في زمن الطلب ولدي ان شاء الله نرتضيه الجمع بين القولي امام الشافعي بعد ان تشبها بفك الاحناف واضافه الى فك الحجاز في مكه والمدينه كتب رسالته وجاء جاب الاسئله وبعت بها بواسطة الحارث ثم حين قدم قدمته في سنة 95 ومئة إلى العراق والتي بقي فيها سنتين تهليتين نظر في الرسالة مجددا فهذب ونقح وأضف وكانت هذه النسخة في العراق التي تسمى بالنسخة القديمة أو الرسالة القديمة والتي رواها تلميذه الحسن من الصباح الزعفراني والذي هو راوية فقه القديم في أرض العرق الحسن من الصباح الزعفراني ومعرفته هذا الرجل ومنتهى من نقله مفرقا في مصادر القديمة هو الذي يحل إشكال الذي عرض للإخوة وهم يطبعون على نسخة الربيع لأن الربيع بن سليمان المراجي هذا هو الذي رواه آخر ما كتب ومدعبه القجيمة بمصر النسخة الجديدة من الرسالة وكلم من الشافعيدة تجاوز شيئاً أحرق ما كان مستوراً في ماضيه في ماكوشبه قبله حتى لا يشوش عليه وهذه حصلوا كثيراً يعني العوامل لا يرحمون وحتى المغردون لا يرحمون يحاكمون الشيخة بانتهى إليه اجتهاده بما كان عليه اجتهاده قديما كنت تقول كذلك مع أن هي في أن تمتهي إلي اجتهادك الذي اقتنعت به وانتهيت ما دمت في مقام الأهلية إنما يحسب على هذا المتلاعب من المقلدة الذي يترخص في كل شيء وينتقل وفق ما يهوا أما المؤهلوا باجتهاد فلو انتهى ولو ألف مرة اليوم صحى اجتهاده فهذا هو المطلوب منه إذا الاجتهاد ما هو في معرفة حكم الشرح الله يطالبك بذلك فإذا ظهر جديد من علم ينير السبيل ويجعل الاجتهاد على ضرب الدليل فإنه ينبغي يأخذ به ونزل عنده لمؤهل للاجتهاد بشرط ونحن لن نقول بتبعيد الإجتهاد كما هو أمر الذي جعله كافة أهل الإلمي بالأصول يقول هذا هو أنا أجتهد في مسألة واحدة وتنقل فيها أمام كانت الرسالة فهي غنية أن يقال فيها وللتنبيه فقط فإنها بقلم إمام من أئمة الدنيا فقه الملة كما حاله بذلك الإمام الذهب الظل تابع لي لأصله والأثر بحسب مؤثره فقيمة من قيمتي قلمها الذي حررها قلم الإمام ثم هي في كتب الإمام في محل الصدر فلا تذكروا الأم قبل أن تذكروا رسالة وينسمي تلك أم فإنما لجمعها المتفرقة من رسائله في موضوعات جزئية أم بمن الجامع أما الكتاب كما أرد اسمه فهو الكتاب الجامع لقوانين الاستنباط والأصول الكلية والأدلة المجملة وما ينبغي أن يراعى في قبول الأخبار وتمحيص الآثار ثم هي بالنسبة لكتب الأصول التي معها في الموضوع وكذا في كتب أصول الحديث التي تشترك معها في الموضوع هي الأساس حتى أن الإمام فخر الدين الرازي في مناقبي للشافعي قال إن نسبة علم الأصول الذي والشافعي في الرساله بالنسبه لي الشافعي كنسبه للمنطق اللي ارسطو في الفلسفه اليونانيه وكان علم العروض للخليله في مسائل الادب انا نسبه والوضع الاولي ربقا يقول كيف كانوا يشتغلوا من قبل من غير منهاش كان البحث الاصولي بحثا متفرقا وعمليا أكثر منه تقعيد نظري جامع ولم يكن قبل الشافعي تأليف في موضوع الأصول على نحو كلي ومنظم وجامع ومجيب على الإرادة والإشكال قبل إمام الشافعي ومدعاون النديم بأن الإمام الشافعي قد لا يكون مواضع أرد عليه لكل الناس أنه شذة كن في الباب دعانا هذا لبعض الاحناف ولكن قلنا له اين هذا الاثر فلم فلم يحر جوابا كما وقف اهل ذلك الباحثون في مساله اصول العلوم وبدايه تاريخه ثم ان من مكانتها وقيمتها ما تلقاه بها الأئمة الكبار فهذا ابن نفسه وهو من هو في علم الحديث حين وصلت الرسالة ونظر فيها قال والله لقد أذهلتني وذلك لما وجد فيها من أمور ثلاثة قلمات سجتمع في قلم كاتب أو عالم أو واضع لمعرفة جنوة صغير وأولها حكمته ودقته في إراضي المعاني وثالثاً نفس الاخلاص والنصح في الرسالة لا يتحر زهداً في أن لك الحقيقة ويبث إليك من صدره لصدره أسرار المعاني التي تظهر له من آيات الكتاب ليؤصل الوصول ويضع القواعد بالأساس وثالثها فصحته التي جعلت هذا الأنطار رائعة من روائع البيان حق تكتب عند الأدبيين بماء العيون مآقي فهذا جاهز الأجيب صاحب البيان واتبين يقول ما وجدت من نبغتي أي الذين نبغوا فالحصلة أفصح من هذا الفتى المطالبي وكلام بني دوريد صاحبي الجمارة كلامي ثعلب من أي ما قال لا نأخذ عنه اللغة وإنما منه اللغة سبق أنبناكم إليه عن باعتباره ناقلاً أمينة ولكن منه باعتبار لغة عجة وهذا سنحتاج إليه إن شاء الله حين تعترضنا مسائل من أساليب قد يعلق البعض عليها بأنها شادة أو أو هي غلط حسب عليه ولذلك أبدا لا نزوج عليه الغلطة في مسألة هي هو فيها من أهل الأخصاص والإمام الأصماعي سبقا قلنا لكم إنه قال صححت أشعاره ذيل من في المقالب أي من محفوظه وأذكر هنا بقصة بسيطة للإمام نحن في صحبة الإمام الشفي اسمحوا لي متى ما تذكرنا شيء أن يمكن أن يقربنا من الإمام أو من علم الإمام لا بد أن نذكره مرة ناقش بشر المريسي أو المريسي وكان جميعا عنيدا فانتهى المجلس على كل حال بمنتهى به تعلمونا أن الجدل مع المعاند لا ينتهي إلى وفاق لكن احتفظ بشر هذا بذكرى لإمام الشافعي لما رأى من قوة عارضته في الجدل وفهمه العميق وغوصه استخراج درر الآيات وأسرار الآتار مرة نقصه أحد الناس نقص بشرا وجاء بكلام الشافعي دون أن ينسبه إليه فقال بشر التو ليس من كيسك إنه هذا كلام مطالبي وإنه والله لقد أوتي نصف عقل أهل الأرض تجاهدته تجاهدته العدو شهادة مخالف الحقم الشهيدة بالأعداء كما يقال الإمام بن يقول في الرسالة ما رأيته رجلاً أعقل ولا أنصح ولا أفصح من هذا المطالب الإمام الشافي إذن قيمة الكتاب من قيمة مؤلفه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي كاملا مؤتيا أكله على تماما واستوى وعلاقة الأرض بالإنتاج كعلاقة المؤلفات بمؤلفها تردا وعكسا سلبا وإجابا فواكه العقول ولطائف الأرواح هي مدونات المحابر قال اقرأ للرجل لتعرف عقله مستمع إليه تدرك مستوى دكائه أو أبائه المرء مخبوء تحت لسانه فإذا نطق عرف كلمة الإمام آلي مرء مخبوء تقول تحت لسانه فاذا نطق عرف بدا الى الى التدوين اتشبه من النطق انه يمكث ويرسخ والمسطورات مخلده كما يقول الايماء مخلده يعني شبيا ومن قيمتها شهادة الإمام أحمد والتي سبق ذكرتها هو عيد قال ما ما كنا نستطيع أن ننزع الأقضية يعني مشاكلنا قوالنا في الأقضية من هذه الأحناف حتى جاء الإمام الشافعي يعني بهذه الرسالة المناج الذي نستطيع أن نرد به على معطاري دوني ببي على الاسئله اهل الراي في مهد والحكم يقول هو من الكبار في المذهب ايضا ما عرفت القياس حتى طلعت رساله الشافعي او حتى لقيت الامام الشافعي النبي ما المسائل المتعلقه باداء الجهاد قياسا وضوابطها و ما تفترق بيعني الاستحسان الذي يقوم على مخايل مخايل المصالح ومخايل الأشباه إلا بهذه الرسالة ومقرراتها من مكانة الرسالة إلى موضوعها ومعتواياتها طبعا واضح أن موضوع الرسالة موضوعها علم الأصول له الأدلة وعلاقة بعضها ببعض مكانتها في الاستدلال علم أصول فقر وعلم أصول الحديث الأثار السنة مكانتها من القرآن تبوت واحتجاجا وسروط الأخبار موصولة ومفصولة موصولة يعني متصلة ومرسله شروط اعتبارها في الحاله ايضا ترجع لكونها اهم قسم في علم اصول الحجج تعلمون الحجج علم بقوانين تحد ضربها حول المتن والسند وذلك الموضوع والمقصود معرفه المقبول والمردود معرفه ما يقبل وما يرد القوانين التي يحد بها أحوال الرواية والمروية ليميزها التمييز على المستوى هو آصل أو أعظم أو قطب الرحى في علم أصول الحديث التي هو مسمى بمصطلح الحديث وقوانين التخريج على هذه التخريج في علم الحديث أو التهليل القوانين المعلم هلم الأصول فمعظم موضوعاته في الرسالة وقد ذكرها مرتبة على ما يلمغين يكون عليه الترتيب سوى أشياء بسيطة قد تشوش وهذا شأن المسائل المتدائبة أو الباكورة في كل العلوم في كل شيء فرقها في مواضيع لوضمت لا لف, لف النشر ولا كان نظر الناظر في الرسالة للمسائل كلها في كل جهة على حدة في كل موضوع على حدة سنقف على هذا إن شاء الله في الرسالة حين نصله إلى أولا بدأ ببحث البيان ومستوياته والتجلياته وأنه مختلف وليس مستوى واحد المستوى يحتي البيان في نصوص الكتاب ونصوص السن فهناك البيان الذي هو في مستوى النص الذي هو في مستوى الظاهر الذي هو دون ذلك لينتقل بعد ذلك إلى ما يشبهه أن يكون جوابا للسؤال المتحير لماذا اختلفت أشكاله لبيان يجب يعرض للنص من عموم وخصوص له أيضا أشكاله تحدث عن العامبي بمستواته وأنواعه ليتحدث بعد ذلك عن سالة الكتاب والسنة الثابتة وكيف أنهما من حيث الاحتجاج في مستوى واحد ويجاء بعد الحديث عن الإجماع وكيف يحتج له ويحتج به ثم ليفرق فئاته للصحابة بين متفقها ومختلفها متفقها ما رضى عن الصحابة من آثار وليس له مخالف رفله مخالف وبينما جاء عنهم مختلفا متعددا ربما متضادا وكيف أن الحق في مجموعه لا في جميعه ولين بغ عن المجموعه ان الحق وارد في هذا المشروع وإنما يرجح فيه من المرجحات التي سنقف عندها في باب انتيه بعد ذلك الى الاجتهاد وضرورته والتي التي يرقياس بانه يسوي بين القياس والاجتهاد وهذا سيرونه وجهه في محله ان شاء الله وتوكلوا ينتهي بالحديث عن اختلاف الحديث أو ما يسمى في المشتراح الأخير وصولين بمختلف الحديث عقد له بابا مطولاً ليبينا كيف ينبغي أن نتعامل مع المختلف بل مع الاختلاف وكيف نتجاوز الاختلاف الذي لا ضرورة له بل إن منهما هو محرم لا يجوز قبوله ولا إقراره ومنهما هو سنة الله وضرورة الاجتهاد نفسه الاجتهاد كان بدل في تعرف عكم الشرع فإن الوسع مختلف والأهلية متفاوتة وتبع الله لابد نجي الاجتهاد كذلك وكانه بخسمه بباب الاختلاف ابتدائه بباب البيان حتى لا يقول قائل ليس مع العيني أي. العيني أي حين يكون شيء واضحا لغاية لا يجيء التساؤل والاستفساري الذي هو عنوانه الاجتهاد مدخل الاجتهاد التساؤل إن إنسان إنما يتساءل حين يجد داعي لا يتساءل إنسان من غير داع وغالباً الداعي في مقام البيان هو غموضه المبين وعدم التضاح فكأن النظم هذه أبوابه المباحث هو في نفسه آية من آياته دكاء الإمام ودقة مراعاته لتناسب هذه الأبواب فإذا كما كان يرجو أن يسمى كتاب جمع وفي نساق ونظام وجمع ليس كميا بقدر ما هو نوعي فالرسالة ليست بداية حجم كبير خاصة إذا علمنا أن الإمام الشافع رحمه الله بسبب قطرة رح على رحلاته وتعددها وتواليها لم يكن بإمكانه أن يستحب معه كل كتبه فلذلك كان معظم تدويناته في جوانب إملاءا من حفظه ولذلك نجدهه يلتزم الاختصار في كثير من المباحث تلافي للإملاء أيضا هذا منهج الاختصار المفيد لإجازه في بابه وأيضا لعدم تأتي أن يراجع على كل موطن كتابا من الكتب التي يجير مرجعه فيه لأنه يكون يتحسرنا إذن هذه الرحلات لما فيها من الخير لشاعتي الفكري واللقاء والاقتباس فإن فيها لولا من الألواني ملواني التأثير خصوصا إذ استحضرنا أن الإمام لم يكن في غاية السعادة بالمواقع كلها التي يحل بها وينزل وبينما هو يواجه من المخالف بالأعراض في العراق حين أظهر مخالفته بعض الأئمة الذين سبقوه إذا هنا في مصر يجد أيضا بعضا ممن قلبوا له ظهر المجن بين شامت وحاسد قد قال هذا نصا في حدي بيس ولم أرى فيما يسؤني غير شامت ولم أرى فيما يسرني غير حاسد حين يصاب يجد الشماتة حين يفهم بخير يجيد الحسد وإذا طبعا باعتبار المعظم لا باعتبار الكل وإلا لذاقت على الإمام الحياة برحبها والله يبتلي القمم والعصمة لا تنفي الامتحان واشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل وصدق الله العظيم وإن كنا لمبتلين من شؤون الربوبية ونبلوكم بالشر والخير فتنةً تمحيصة وإلينا تردع ويقولون آل علم التمحيص قبلها تخصص ويمحيصك قبل أن يخصصك بكرامته يمحيصك أما التأليف أو التلاتي للرسالة والذي عليه نسختكم ونسخة الشيخ أحمد شاكير هذا وجد في النسخة يعكد الظاهر أنه من صنيع الربيع من سليمان المرات وهو تقسيم جاء على, على أساس الكم حتى ترجي الأقسام التلاتية متوازنة متعادلة ويدل على ذلك أن الموضوع غير ملاحظ في التقسيم نظر للتداخل بين الموضوعات فجزء الأول انتهي بمثال ساقه في المحرمات المحرم من النساء يبدأ الجزء الثاني في المحرمات من الأطعمة فهذا من جهة فصل بين متحد ومتحد ثم ينتهي الجزء الثاني بباب خبر الواحد ببعنة توصيفه وبيان بعض إشكالاته ليبدأ الثاني بحجية خبر الواحد تجد أن هناك تداخل بالمضوعات وهذا اللون من اللواني التجزي والتقسيم كمي خالص يرى هذا الصفحة هدف أكثر مما ينظر إلى كده وكأني بي كان من صنيع الإمام خصوصا أنه ارتأ أن يبقي على هذه الصلاة لأن عندنا اللون الأكاديمي في التقسيم احتبار الموضوع قد يهموا تمام فربما مع الجزئ المراعل الموضوع تضيع الأجزاء فأبقى اللون من ألوان الوصل وكانه تعلم هذا من الكتاب كتاب الله عز وجل الذي أحياناً قد اختموا الصورة بسؤال تجد جوابه في طالعة صورة أخرى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانياً تقسر منه جلود فعرفه بالتشابه والمثنوية وبأتره من خلال هدين الخاصيتين كمالا في الروح في البصيرة منهج الإمام في الرسالة منهج نلخصه لكم في أربع كلمة منهج حواري توضيحي جدالي تحصيري وعني بالحوار أنه ينهج السؤال والجواب لأنه لأن أصل الرسالة أسئلة مليحة ويا, ويا ليتنا عثرنا عن الرسالة بصيغتها بقلم ابن مهدي ضاعت هذه في مرة تعيننا أيضا على تصور كيف جاءت الرسالة كيف جاءت الأسئلة وكيف صيغت لنا تفيدنا في فهم كيف تعامى الإمام مع المدعاش المقترحة أو الأسئلة الواردة في نظمها في ترتيبها في جزئيات شيء نفيد تضحي هي يعتمد الشواهد والامثله بكثره لافته لان رساله مؤسسه للاصول فلا من الجدل عن هذه الاصول والدفاع عنها بأدلتها. ومعظمها قراني اذ لا جدل في عروضه وثبوته وهذا في الجدل أن المخالف تجيب الأشئلة بالأدلة التي لا يمكن أن يزالي لأول في أصلها احنا في القرآن يعلمنا حتى في الجدل مع المخالف من الكتاب وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون يعني فهل أنتم له مسلمون بدأ بالمشترك أولا جدلي. معناه إرتفت قوة عارضة الإيمان في الجدل تأتيون إن شاء الله بعده وقوف عنده هذا الجدل في لسان الجدل لنقول الجدل مذموم يعني أعظم يقول الجدل إذا ورد فهو مذموم ومطلق والجدال قد يكون وقد يكون هذا ليس صحيح. يريد الشبه ويدفعها أحياناً ونبه لشبهة قد لا يستطيع صاحبها أن يريدها لسرعة أوردها وذي على سعة الطلاع ومكنته وتمثله هذا العلم الذي سيبشر به ويدعو في فهم النصر وتالتها تحصيلي بمنى أنه يحاول ما أمكن أن يجمع منتهى إليه بعد طول جدل وتقرير وحوار وتمثيل ليجيئ في نتائج مستحلصة ومركزة نعم قد يعتريها بعض توزيع ونصر يحتاج من قارئ رسالة وهو يعلم دقة أسلوب الإمام وأسلوبه الذي ينقى عن كل حلية جرسية يعني لا تجد هذا الأثر الأدبية كاد يحلوه من السجا يعني هذه ما كان فيها أدب الصناعة كما يقولون أدب الطبع والرجل راوية للغة بل إن الذين ترجموا له ذكروا لو في مصر كانت تحقد له المجالس أو كانت مجالسه تحقد في مسجد عمر أبن الأعصر مدرسته ومسجد الجامع وكان بعد صلاة الصبح يبدأوا بترس ويبدأوا بما ينبغي البدوا به طلاب أهل القرآن الذين يريدون علم الكتاب إلى أن تطلع الشمس تطلع أهل الأول فيجيء أهل الطالبي حلم الحديث ثم حين ترتفع الشمس ضحا يجيء طلاب المناظرة على الأصول أي هؤلاء الذين يريدون مناهج النظر والاستدلال ثم يختم مما به الخاتم مجالس اللغة والنحو والأدب والشعر ليقوم مع منتصف النهار أخذا عكاجته وقد السقم يدب في جسده ومعه بعض الملازمين كالربيع والبويسي وغيره طبعات الرسالة ليس بالكثير لم تلقى الرسالة العناية الملائقة بها مناسبة لمكانتها لا شرحا ولا طبعا لا في القديم ولا في الحديث فالذين ذكروا من شروحها لم تتعدى رؤوس الأصابع الأصابع عليه الدين هذا الذي ذكر ما علينا جميعها مفتقد إلى اليوم نرجو الله أن تظهر يوم بعض هذه الشروح. ومعظمها في القرن الرابع العجل شرح الصيرفي شرح الجوزقي شرح أبي الوليد النسابوري شروح في القرن بداية القرن الخامس شرح أبي حامد الاسفرايني وشرح والد إمام الحرمين الجويني لا ندري عنها شيئا لا عن حجمها ولا عن طبيعاتها ولكن ندري أن هؤلاء الأئمة من أتباع مدابة كانوا غاية في التمكن والمعرفة به وبما يقصده ويرمع إليه فكانوا أجدروا أحق بأن, بأن يكتبوا عن هذه الرسالة ويقربوا محتوىها بمستوىهم الذي انتهوا إليه طبعاتها بدأت سنة 12 و300 ألف لجرة استجرت واحده الثانيه 15 و300000 ثم 21 و300000 وكلها طبعا لم, لم يعنى بها أحد. لا لا بش ولا بتهدي بها ولا على اصولها والعلميه ام صباح بلاق يعني تصايريه طابعه اللي غريبه 58 و300 الف فكانت مع الشيخ احمد محمد شاكر وهي يقولوا طابعه يمكن عجاره يعني فريده بيبقى في فيها عليها شماغ وعليها ما يدل على صحة نسبتها وكانت بالطبع مصورة عن نسخة الربيع من سليمان المراضي ونسخة من جماعة من بعده هذه النسخة التي بخطها والتي كتبت في زمن الإمام الشافي ثم الإمام فاتت واشياء منها يعني اشياء من, من الحصر على أن بعض الفصول لم يسترح إليها وأنه وأن وأن كان يرى أن الإمام الشافي رحمه الله كتب النصوص نصو القرآنية على قراءته هو أي المكية كما أخذ عم شخي إسماعيل بن قسطنطين الملقب بالقسط والذي هو في إسنادي بن كتير وكان يرجو ويتمنى أنه كتبت بالمكية وسنلبي إن شاء الله هنا هذا الطلب بمعوناتكم فنقرأوا النصوص الواردة بالقراءات المكية ويقل الحمد لله قريبة إلى حفص كانت تختلف عنه في مسائل بعينها الحمد لله ليس القرآن كلهم هناك وإنما النصوص من القرآن عليكم مبتداء من الآن أن تحاولوا إحصال هذه النصوص القرآنية هذا ممكن ومتح في كل باب يحصل به عناية الإمام أحمد شاكر الشيخ أحمد شاكر بالرسالة فائق في بابه بالنسبة للطبعة الإسلامية قد حاول يعني حاول ان يحصي التي وجدها على هذه النسخه وتتبعها وعصا ورتبها واهمش الفروق التي تجد لنا حول على نسخ النسخ المتاخره ايضا وهي تشيف تشيف المقابل لنا عندنا المقابله تقوم مقام الاسناد تقرب اليمين نص إذا عاري عن المقابلة فمحله المزبلة هذا ممكن يوجد له إسناد فيسناده هو المقابلة بالنسخ المتعددة بشرطها فهرس الرسالة فهرساً متعدداً ومفيداً للباحث ما فيه من اللغة ما فيه من أعلام ما فيه على, على ما يذهبوا إليه كثير من المحكم ثم جاءت طبعته منتداكم هذه في 32 أربعمائة وألف جرية لتعتمد هذه النسخة النادرة بحصة الربيع من السليم والجديد فيها بحسب المتوازعة المتوازعة نحاولت أن تضيف إلى النص زهاء ستين إضافة ليست في صلبه وإنما في الهوامش وإن كان بعض هذه الإضافات هو يرجع إلى صلب الرسالة لأنه لم يوجد كأن به ينتمي إلى نسخة الزعفراني البغدادية ومنين استقوا هذه النصوص؟ هنستقوا من ما نقلوا أو أثروا عليه في شروح المتأخرين من استشهدت بالرساله دي وبشؤ استشهدت بشروحي الائمه الذين شرحوك على ظهري لاحظوا الاسفراني الصيرفي ووالد امام الحرمين على ظهر انا شايف اذا تجدونها على الدار من من من شروحهم وان كانوا لم يستقصوا كل شيء ولاكن دي بدايه وموفقه وعلى على الدرب واحاول ما امكن ان تكون المقابله مع نسخه الخطيه بيد الربيع يعني غايه في وان شاء الله اذا تشننا لنا فينا سنراجع ان شاء الله سطر سطر علوم مهمه شاء الله بحول الله حتى اطمئن هيتطمن ان فعلا هي هي نسخة نسخة التي أملاها الإمام وقرأت عليه وصحابين يديه ذلك أننا نعلم أن الإمام أن هذه الرسالة خضعت في مراحل فهي في طبعة الشهر المكية بلغة العصر غيرها في طبعة العراقية المنقعة غيرها في النهاية والشافعي يأخذ منحا نقول جديداً كلياً قمقديس هو الوحص الذي يرون أنه غير مذهبه واسمه المذهب الجديد هذا في بعض الفروع وليس في الأصول لأن الأصول كسمها أصول مقررة منهج للنظر قوانين كلية للإستنباط ولكن قد يتخلفوا التخريج في التخريج قد يخطئوا لمجدهد حتى وهو ينظر بأصوله في استفاء النظر عندما يحقق في المناط أو ينزل المسائل أهلها قد تحدث من الحوادث ما تدعوه إلى مراعاتها فيغير اجتهاده في بعض الفروق وهذا الذي حصل فلا نجد أبداً في كتب الذين ينقلون الروايتين قوله مثلاً إن الإمام غير رأيه في أصل وإنما له رواية في مسألة وتجدها مسألة فرهية هذا الذي انتهى إليه نظري والاستقراء المتواضح لا تجد رويتني قال لي عنه كان يقول كان في القديم وكان مساله المساله الاصليه بمعنى ترجع الى قواعده الكليه ثم هذا الشيء لا يعيب الامام ولا ينقسم القدر اجتهادي ولا من قدري ولا من مكانته ابدا فكم للامام احمد من اقوال متعدده وروايات في المذهب روايته في المدعب الواحد يعني في المسألة الواحد يقول لها من من رواية والإمام مالك مثل ذلك ثم ماذا عن خطتنا نحن متواضع إن شاء الله والأولية في قراءة أنا تحتميج ملخصها في عنوين صغر نسائلة تحقيقها في حدود المتح أول واقع تقريب تقريب المضامين مضامين الرسالة تانيا ضبط المصطلحات المتعلقة بها ولو بالاستعانة بما كتب في أصول المتحب فيه كتعريف النسخ متعلاً وتعريف الاستحسان وتعريف نفس المتابعة يحتاجوا إلى هذا ها. ثم أيضاً تعريف بالمصطلحات التي في التراجب تراجب الأبواب تقريبوا التراجب مصطلحات التراجب بابوا كيف البيان أيضاً يعني بالبيان مصطلح. مصطلحياً ثم ضموا المفتارق إن أمكن يارض له الحديث عن الأثر وهو في مسألة معينة فيقف عند بحث الأثر وكان الأولى أن يؤخره إلى مبحثه أو أن يقدمه في مبحثه سنقوله لأن الكتاب ليس كالخطاب الكتاب يعني تتمكن أنت من أن تقدمه ومع ذلك أن التقديم التأخير لا يؤتي في, في الرسالة لأنها تعتبر لا بنا في صرحي هذا البناء المسمى الأصول أو حكمة الفقهة مناهج الحكمة التي نحاها الفقهة والتي كانوا ينظرون إلى أصول شريحته ويستنبطوا الأحكام من آيات الكتاب ونصوص السنة اعتقل بعض العلميين الملتمسة لفلسفة الأمة في نصاعتها فلسفة التي تمثل روح الأمة وعقلها إن بغين يلتمسها في الأصول سواء كانت هذه الأصول أصول دين أم أصول فقه أصول يعني حتى في المنهج الكلامي المتوازن تجي فيه أيضا ما يمكن أن نعتر على حكمة الأمة وننظرها فيه عند الفلسفة الذين ترجموا هذه الفلسفة واستهوتهم ما دي. هيتف ربما لم يكونوا يمثلون عقل الامه وروحها ومنبثقه عن حضارتها اللي هو هذا الكتاب وثالثا تقريب ضربت مصطلح ضم الشتات اذا امكن الوقوف على معاني بعض الشواهد التي خصها الشافعي رحمه الله بمزيد تدبر ليستخرج منها جواهر في الباب وهذه ترجع لمنهج الإمام في التفسير وتحاول بعضهم أن يفرده بالتألف فيجمع كل ما وجد للإمام من آيات مفسارة في كتبه ليقف على منهجه في التفسير ونحن إن شاء الله نحاول الوصول إلى ذواق في خصوص هذا هذا التعرف خامسا الإسارة والإلماح إلى خصائص الأسلوب التي كان يتمتع به وتتمتع به الرسالة تعلق الأمر بالمفردة أو بالاشتقاق أو بمحاية التصريف أو بالإعراب خصوصا إذا عرفنا أن الإمامة كان حجة في اللغة هكذا بالإطلاق كما يقوله العلمي من ذلك. ولم يكون يهاب أو يرهب أي حديث أي اعتراض عليه في الخصوصي أن يتكلم بلغته خصوصا أن الناس يوم أيدي لم عم يكونوا يعانون من ازدواجه في الحديد يعني النسان يتكلموا بلغتي التي فصح هناك لسان دارجي ولسان في, في, في الخطاوة ولسان مع بعد الخصوص ولسان في الحوار أحيانا لغة واحدة يتكلموا الشافي ولذهبت إلى الأم لوجدتها نفس هتين الذين أجابوا عن الذين يتعانون في الأم ونسبتها حاكموهم إلى أسلوبه وانظروا في الرسالة وانظروا في الأم وردوا على زكي وأبي وغيرهم الذين حاولوا الطعنة في نسبة الأم إلى صاحبها أمام الشافرة والآن نعود بكم إلى خطبة الرسالة استغلال يا ثم في مقصود مقالها الامام الشافعي رحمه الله رسالته بنائ وفقراته الخطبه تمتد على جواب 50 وتزيد قليلا من فقره فيها المختصره بعد تجدون تجدون ان الامام مختبص من الكتاب ارتباسا إليه ال شافعيا بامتياز هو وليس تابعا وليس امهاتا ينظر للكتاب وهو احمد الله ينظر في معاني الفاشحه منتظم هو يستغفره ينظر سيد الاستغفار مقررا كما صحان رسول الله نيد في طالع الحمد أحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد بطالعات سورة الأنعام والناس يتخذون له الأنداد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كم تحت هذه المكان وهذه الاسعار صار الى جهل في والنور لكن في انوار الهدايه انوار, أنوار الوجود وتخصيص كل موجود بمواهبه ومراتبه يعطي كل شيء في الخلق و ثم هذا كفروا بربهم يعدلون غيره ممن لم يوجد ولم يمد الحمد لله رب العالمين رب العوالم احمده مع موجب الحمد الرحمن الرحيم وصفات ذات وفعل رحمن ذات رحيم فعل مالك يوم الدين فالمصير إليه والجزاء عائد إلى حكمه وقضاءه فالحمد للذي له هذه الصفات على وجه الكمال والاطلاق باستحقق وينظر إليه ثم ينظر الى ما ينبغي ان يكون عليه في عبادته حامدا شاكرا فيوت اني الشكر ويقول لكم الجمله الرائعه الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمه من من نعمه الا بنعمه منه تجب على المؤدي ماضي نعمه بادائها نعمه حادثه يجب عليه بها شكره أو عليه شكره بها فلأن الحمد لا يتناه شكرك الحمد لله على الكمال وشكره على الإفضال ألوان المنن نعم وبقدر ما يتحمد الله الذي وفقك إلى حمده يحتاج حمدك هذا إلى حمد آخر وتتسلسل كل حديث يستطيع يقول لله الحمد على وجه الاستغراق ثم يستعين الله مجتندا إلى حوله وقوتي واستعينه استعانة من حول له لا قوة إلا به وإياك نستعين واستعانة استمداد واستمداد وطلب عون تعرض لنعمة تقتضي شكرا بتخصص الله بالعبادة ويمين الشكر إياك نعمد وإياك نستعين ونستهدي يهدنا الصراط المستقيم لدينا النعم عليه الذي لا يضل من انعم عليه بهداه الذي لا يضله من انعم عليه بها طيب انعم هدايتك وتجديدك وتوفيقك وتثبيتك ويز تقول لي الذي الله عليه يقول عليه بالتحرير من الرق عبوديه زيد منثاء من زيد من إحارتها ثم يستغفر الله فإذا بي أراه ينظر إلى حديث إلى سيد الاستغفار اللهم أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عمتك وأنا على أحدك استغفرك لما مضى أزلفت أزلفت قدمت وأزلفت الجنة للمتقين قربت وقدمت وظهرت لهم بين يدي الحساب حتى يستبشروا وإتمائنوا بأن مصيرهم إليها أجلفت وبرزت الجحيم للغاوي ما أجلفت وما أخرت ما سيكون من احتمال كأنه لا يرى العصمة هذا أحد قول الله نبي صعص في استفارتي. اللهم استغفروا كذب مما قدمت وما أخرت وما أسلفت وما أصرفت هذا من يارو. أنا لا غنالي عن مغفرتك وأنا متعرض إليها ولست مما مضى مما قد يحتمل فأنا عبدك ومعترف بعبوديتك بعبوديتي لك وعبوديته إظهار الفقر والتعريض بعراقة الرق فيك عبوديه الرق فيك احتياجه لربك والبقاء على خط الاضطرار إليه من استغناء عن ربه طرفة عين كفر لما هو الطحاوي بذلك شفعي وانتهى حنفية وبلغ بلغة الاجتهاد وقصة بقى نبين ثم توحيد الالتجاه استغفر استغفر مقر بعبوديته من يعلم أنه لا يغفر الذنب ولا ينجيه منه إلا هو ثم توحيد الالتجاه هو في دعاء في سيد الاستغفار وسيادته كونه حاز الجوامع في الباب فساد بها صيغة وكمالة الله ترقب لا اله الا الله انت خلقني دي شاتلف بالنعمه وأنا عبدك الترامف بالحاجه والفقر وعلى عهدك نشط على تقصيري نشط للعهد مستطاع تلاقو حتى لا كانك لو كنت القائل واذا كنت على عهدك فليما فعلت مستطاع وانت تعرفو استطاع يا رب أعوذ بك من شر ما صنعت اعتذار وندم استغفار على الاستقسار وأبوه بنعماتك علي أعترف بي توالي نعماتك علي رغم عصياني لك فاغفر لي تابع فإنه لا يغفر الذنوبة توحيد التجاه أنا أسأل مغفرة من أحد أنا واقف بالباب حتى ولو طرتني وحيد الالتجاه استغفار من يقر بعوديته حاجة ربي ومن يعلمه أنه لا غنى له عن ربه وأنه لا يغفر الذنب ولا ينجي منه سوى ثم أعلن الشهادة مستدوجة اقترناه كما وشأنها شهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدوا أنه وحمدنا عبده. ورسوله الله عليه وسلم وعلى آله ثم فتح بعد شهادتي لرسول الله بالرسالة الباب ليحدثنا عن البعثة ضرورتها لله ربنا تبارك وتعالى يمكنه أن يبعث الرسول بغير حاجة ويكلفهم بغير ضرورة ويبلوهم من غير داع أبدا الله تعال حديث القدس في مخرجه مسلم يا محمد أني مبتليك ومبتليم بك. مبتليك ومبتليم بك ومنزل عليك كتاب اللي يغسله المن قال بعت يعني بعثه الله وقل شفاء والناس صنفان أحدهما أهل كتاب بدلهم في الأحكام وكفروا بالله رب وبين بالآيات ضروبا من كفرهم عندكم ظهرت وتجلت صريحة في دعاء نسبتهم الولد لله وفي كفرهم بالرسالة وفي تغيير تغييرهم المتلوه والمسطوره بعد يرونه شنتهون بالكتاب ليتحسبوه من الكتاب تحريف المتلو فاولوا الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله كفر على كفر تغيير الكتاب بتحريف النص ثم ادعانا هذا المضاعف هو من عند وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله بينه كيف ضلوا حتى في أعظم حقيقة زاغوا عن الأصل وهما فنسبوا لله ما لا يجد نسبة إليه بها بل زادوا ضلالا فشاهدوا للوتنية بأنها أهدا سبيلا من أتباع النبوءة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي أنتم أهدا من الذين آمنوا سبيلاً يقول الله أولئك الذين لا آنهم سهادة الكتابين للوتنيين في أنهم على هدى أكثر مما أهدا سبيلاً من سيدنا الله كبرت كلمتهم تخرجوا من أفواههم إن يقولون إلا كذبة ثم ذكر الصنف الثاني وهم أمي والعرب الذين هم أيضا كفروا اتخذوا الأصنام من دون الله آلها وسموا أسماء إفك وصفوها بأوصاف ليست لها ولا تستحقها وزروا في ذلك على ما كانت عليه الوتنية قديما وهذا شيء لم ينسوا الإمام الشفائي يذكرهم في القرآن ما هو يطالعه بأن سلفا في الوتنية القديمة مع قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يبوث ويعوق ونصرها وقد أضلوا كثيرا ومع قومي سيدنا إبراهيم ملك الدانيين أو البابليين وكلم يقول عليهم نبا إبراهيم يتقال وقومه ما تعبدون إفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين الآية أورد كل آية الشافية ويؤتق كل كلمة يقولها في المن هذا البعتة محمدية جاءت في إبانها والحاجة داية إليها والناس على حافة السهير صدق الله الله وكنتم على شفا حفرة من النار شفا آخر الحرف ما بقي شيء يمسككم إلى وراء أبدا انتم على منها بمحمد وكتابه صلى الله عليه وسلم والقرآن حين يعبر عن المجيء على قدر يجيء بكلمة المجيء لقد جاء قاله العلم المجيء وغير الإتيان فغلم اسمع الإتيان حينا يكون في مواردة أتى الله بنيانهم من القواعد فأتاهم العذاب من حيث أتاهم الله أي حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب لقد جاءكم يقول المجيد الإتيان في الإبان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزنا لهم وهذا من بار الإمام السفير رحمه الله يحدثنا عن المبعوث ظرف البعتة وهذا المبعوث المخصوص بالرسالة الحاجمة لنبّينا إلى أصول يجب اعتقادها فيه كونوا خاجما وعلمي الرسالة ومخصوصا بأفضليتين ليست غيره من الله ورسله. ذكر كل هذا ونبّينا آيات تشير إليه ليهيئنا لصلاة من روائه ما دبجه ليراه يراه الشفي صلاة هي بمثابة لهذا العلم الفد سيدنا رسول الله صلى الله عليه, عليه لما قدمه أستى وجاهد صلى الله عليه وسلم ونور وطهر فصلاة عليه ثلاثا انتبهوا الشفيية إلى المطلبي صلاة عليه على انفراد منفريدا دون آل ثم سلم وبارك وترحم صلاته ورحمته وبركاته ثم ختم بالصلاة الإبراهيمية عليه وأضف إليه الآل ختمًا كيف ليه يكون هذا منه؟ هو الإمام الذي من رواياته في باب الصلاة في الصلاة أي الصلاة صلاة رسول الله في الصلاة وجوب الصلاة عليه وعلى أهله إحدى روايات في مذهب الشافية احتينا هذه الرواية أطارت عليه خصومه فقالوا هذا لعلى الرجلة تشيع هذه ظهر لحبي واجب لما كيف نوصل لأهله كذا نوصلين عليك في صلاتنا قال قوله وذكر صلات عليه وعلى أهله حتى أطاروه فقال البيت المشهور إذا كان رفضاً حب آل محمد في الإشهاد الثقلان أني رافض ثم تخلص للحزيش عن الكتاب الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيلاً وأمر ببيانه والنظر فيه وتفسيره إليه وإصحابه فيما يتعلق بما يكلف به ببيانه الله عليه وعلى آله وكيف أن هذا الكتاب حزم من المزايا والخصائص ما الذي به وصف حديث عن الكتاب كيف أن أخلصهم من ظلمة الاعتقاد وحل لهم ما هو في مقام الرحمة استوسيعا وحرم عليهم ما يرجعوا لابتلاء المراضي التمحيصا نبا إلى مسائل لما يتعلق بمقاصة الكتاب ولماذا البعتاء التي هي بعتة عامة ولكن بدأت على تدرج من انذار العاشير الأقربين إلى انذار أم القرى ومن حولها ثم لتكون للعالمين نذيرا ببعث للعالمين ولكن عمليا منين يبدأ صلى الله عليه وسلم العالم. نحب الدمين يبدأ أبي من الأقربين ثم تنداحوا الدائرة وصبحا ولكن الآيات المكية النازلة تلتدان فيها الإشارة إلى عالميته إحتلالنا نفتح الباب المسلقين يقول هذا بوعتة إلى الأميين معرفقنا يقول بوعتة في الأميين والهم سيقول إليهم إحتلاله يفهم أحد بينهم مخصوصون فقط به هو أن رسالته خاصة البعيت فيهم والمي يبعث إليهم البعيت إليهم وإلى غيرهم تكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وراحضوا الفضاء العالمين في رب العالمين عندما يرى أنها المراد بها الناس والأقلام عندما يرى موجودات كلها هذا أيضا يجاب عليه بأجوبتين إن شاء الله نذكرها في بابها بعد ذلك الحديث عن المبعوث إلي وغرض بعجته المبعوث به رسالة نبه إلى أن العلم في هذه الرسالة مطلوب على وجه التأكيد وأنه لا يخرج عن نص أو استنباط وأن الحائز منه بقدر والذي أضاف إليه تمثله عملا والدعوة إليه وان شرح يكون قد تاهل لمقام الامامه في الدين كانوا ينظروا لقول الله اللي منهم أئمة, ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بايه نهايقن وهم مرجع مذكر لان اليقين بالايات هو نوع من العلم ارتقى الى مقام شهود مقام اليقين معرفي. والصبر هو الذي به استطيع الإنسان أن هذا الهلم شلوكا وأن يبلغه دعوة يعني الصبر ساق الأمان حتى التحصيل ومحتاجه إلى صبر حتى الوصول إلى يقين محتاج إلى صبر الصبر قوة واليقين معرفة وبما تنال الإمامة في الدين ليقول بعد ذلك انه هناك منطلقا لا من ان اقتنع اولي مين حسين انتقل الى الباب الاول من ابواب الرساله باب كيف الباب هذا المنطلق يقول ما من نازله نزلت بالناس الا وفي كتاب الله جوابها ورضا اذا فلا تطلب منهم جرا الى الشريعه مفتوح الاستنباط وأن هذا شيء لا بد منه لا يمكن واستدل على أنه لا يمكن للإنسان أبداً للناس كله مهما استجدت بهم الأوان ومختلفت عليهم الوان التأثير في الدار أن يخرجوا عن سلطان الشريعة وامتلي ذلك أو نبّى عليه بقول الله تبارك وتعالى أي حسب الإنسان أي ترك السوداء وهذه من الآيات التي استنط منها معاني دقيقة وغاية في العمق ومنها أن تعريف السدى هو الذي ليس محل للأمر ولا للنه هو استفهام في معنى الإنكار معنى لا ينبغي أن يكون ذلك أنت في إنه أيحسب الإنسان أي يترك سدى معنى الإنسان ليس في محل السدى أي في محل لا أمر ولا نهي بالهوى بين أمر والنهي لا يخرجوا عن عبوضيته لله في مقام الأحكام وعليه فلابد أن يطلب أن يتعرف محله هو من هذا الموقع الذي هو موقع إراد الأمر والنهي إذن ما من نازلة وما من إنسان خال عن أمر ونهي حتى ما قد يعترض بعض بنا قد نكون في مقام إباحة اسمه الشرطي برحمه الله حين في الصلاة في الأحكام انطلق من دراسة المباح والجنس وقال ان هذا هو اصل الاحكام كلها لانه يعرض للجائز تعرض له الاحكام كلها وله بحث نفيس في الموافقات يرد الاصول كلها الى هذا اللون من الوان الاباحة المحروف وان بقية الاحكام تعتري هذا الاصل لان الاصل براءة الدمة تتشغل بحكم ما فعلا أو تركا إذن بتقرير هذا الأصل ونحن نقرأ إن شاء الله على أجل هذه المقدمة نكون على مشارف باب عنوانه بقوله باب كيف الباب وقبل إن شاء الله أن نبدأ بمقررات هذا الباب لماذا بدأ أقول لكم بالبيان؟ لأن الأحكام تطلب بالبيان يعني أنها السرع نزل ليبين للناس ما نزل عليه. البيان الأول البلاغ هو يعني هنا النص قال الله يتلوا عليه آياته لما قام التلاوة وهي أول وظائف النبوعة بعد من نصوا منهم يتلوا عليهم آياته يعني يقرأوا نصها تلوى نزولها تلاوى تحديدا تلوى النزول فما عرف أبدا عن الله يصلص منه ونزل عليه الوعي ثم استأنى به ليبلغوا بعد أبعد بلغ ما وزلك وربك في حينه وهذا من معاني التلاوى معاني التلاوى هذا من المشترخ الذي له أكثر من معاني هنا يتلوى عليه آياته طرية فورا نزولها ويبعلمه الكتاب والحكمة هو أن البيان الكتاب أحكامه والحكمة حسن الفهم فيه كيفية الاستنباط منه الصحابة ربهم النبي على ذلك وإذا كنت تخرج منهم ترجمان القرآن وكنيف العلم بن مسعود والبذر علي بن أبي طالب تتلمذ على الرسول الإسلام في فهم الكتاب والإمام الشافعي أيضا لا كلمه نحن عندها ما من سنه الله صلى لها اصلا في الكتاب اذا البيان غايه للإنزال ازن ذلك الذكر اللي تبينه للناس بلاغه تبين لهم اي توضح الاحكام المطلوبه منهم تكليفاً في باب التركي والفعلي من الآيات المنزلة كيف البيان جملة وباب هذا إما أن جعله مبنين على الوقف على أسلوب التعداد أو التعديد فنقول باب هذا كما في فواته إلي جاء ألف لام ميم لأنها غير داخلة في نساق إعراب هذا جائز وفي رواية الكرماني لأبواب البخاري قلت جزومة يعني نقول جزومة إنما يقول بنيها الوقف هذا شكينوا التعداد لا يجلبوا العامل أبدا باب ما في قوه باب كيف البيان جاء باب كيف البيان على اضافه الجمله شايفه ويكون عمل وفي المحل ما في رفض كيف لانه بنبن على الفتحه تكون واحدا وبيانه كيف ما بنفه الخبر وقدام ليش اتحالنا في محل خلينا الاستفهام له صدر الكلام هل صدر الكلام كيف كيف أصبحت؟ أصبحت كيف؟ كذا كيف؟ ليجوزوا لكن تجدوا الآن في بعض الوغان في الكشبه يؤخرون هذه الاستفامات وليس دائما الاستفام له صدر الكلام لأميتي استفام أو باب القطع باب كيف الباب أي هذا باب يذكر فيه كيف الباب ومدره جمعاً من شراح لمن بخاري في أبوابه والباب ما يدخل منه إلى الرحاب هنا جاء على شيء تشبيه لأن هذه مداخل لتوصيف كيفيات البيان يعني أن البيان كيفيات لأن كيف يسألوا بها عن الحال والحال هو كيف من مقولات الكيف تجليات البيان هيئات البيان مستويات البيان في الكتاب والسنه يعني في نصوصي في نصوص التي, التي نزلت البيان او وحي بها الله عليه الصلاه وحي سنه للبيان البيان يجي على مستويات ولذلك بعده نقدم بما يبين البيان وكيف أن القرآن جاء للبيان وتبيان لكل شيء في باب التكليف في باب التديون وأن العناية به ضرورة أي بمسألة البيان رتب البيان على, على أبواب خمسة ليبين ما هو بيان انتهى إلى قمةه نصا غير محتمل بعد بحثنا نقشنا او فيما بعد النص الى الى نص ان النص قد يطلق ويرد به الكلام حديثا واايه وايات ويراد به البيان المنصوص الذي يدفع اي احتمال لفهم اخر غير الفهم الذي تقدمه الايه وتنطق به يكون البيان والنص قد يكون ظاهرا معنى محتملا ولكن على وجه مرجوح وقد يكون دون ذلك هذه المستويات الخمسة سنجدها من خلال أمثلتها واضحة بما يجعلنا نرى أن الإمام فعلا كان ينظر في النصوص من حيث بيانها على نحو غاية في دقة الاستخراج واضح شوية أنت تفهموا معي الكلام يقول احنا غايبين شوية له إذن عملي معكم نظرة لساعة شيء شوية الرسالة أن تكونوا إن شاء الله مستعدين في كل باب من هذه الأبواب أن تحفظوا الآيات الواردة فيه طبعا إذا تسرى لكم بالرواية المكية هذا بسير مبسيط أرسلوا إليكم أصولها في البتدى قصر المنفصل قولنا واحدا من الرواية بزي القمر وصيلته من الجمع واحد والفتح الى اماله تاء وبساله في الهمزي كنافه في مفترقتين وفي وفي في الكلمه وفي الكلمتين اصوله ان شاء الله واضحه فنقرا الايه ان شاء الله على رجائي لسيدنا احمد محمد شاكر شيخ لنحقق هذا الرجاء ونجعله ان شاء الله ثوابا من ربنا جل في علاه يكتب في صحيفته لأنه قلنا ننمأ اختصاص بالقراءة وهي أمانة ولو كتبت على مكية المطالبين التي قرأ بها لكن لكنا على مراده من إظهار النص كما, كما يبتغي وضع شيئا إذن علموا أيدي ما حفظ النصص والذي لا يحفظ لا يحفظ لا يحفظ ومن حكم الإمام قال عجب للرسل يأتي إلى مسلس العيمي وليس معه محبرة ولا ورق وليس مستعد للحفظ يمكن أن يأتي الطاحون من غير قمح أو أن يأتي ليبيعه ويشتريم غير بضاعة بضاعة الطالب وعاءه الذي يتلقى به قلبا وعقلا والميدال الذي يكتب به ليحفظ لا تكتب تسترح وليس علما ما حواه قمطر إنما العلم ما حواه الصدر استوداع العلم قرطاص فضيعه فبيسة مستوداع العلم القراطيس بيسة مستوداع العلم القراطيس يبد إذن من أن تكونوا إن شاء الله الأقل حفاظ لهذه الآية لأنها فيكم إن شاء الله حفاظ الكتاب ولكن الآية بحيث اختبار يسوى في نهاية المجالس بحب الله في ابتلاؤكم بما ينبغي أن تبتلوا به يعني في, في, في جانب التحفيز من الابتداء تسألوا في كل باب من النصوص الأساسية فيه أو الداعمة كما نقول ما هو النص الذي يستدل به للإجتهاد في الكتاب لأن حجيته كتابية حجيته في الكتاب أي نص كله النصوص يجمعوها نظام ما الذي لخبر الواحد اعتباري خصوصا في الفروع الأملية بأي نص كتابا مستافعي يؤسس لعلم الأصول بالآية القرآنية التي هي متواثرة من جهة التبوت ويريد أن يرفعها في البيان إلى مقام يقطعها على سنة المتشككين أقول قولي هذا وصفر الله عزيزي مني ولكم اللهم اكتبونا معصيتك من تحول ببنا ومن معصيتك ومن طرعتك المجهول لغنبي لنتأكم اليقين ما تكون بعننا وصاحب الدنيا اللهم اتحنا بإسمائنا وابصارنا وقوتنا بعدما أقيتنا بأنه غالثة منا على مظلمنا وصمنا على من عندنا ولا جعل مصيبتنا في دينا ولا جعل الدنيا أكبر عمنا ولا بلغ علمنا ولا تصلت عينا بذنبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إلا نسلك الهدى والتوقع ولا فأفقنا حسن عقبتنا في الأمور كلها وجعلنا نخز الدنيا وعذاب الهاتف اللهم لا تنذر إلا غفرتها ولا أمن إلا ولا حاجة إليك رذن إلا قضيتها ويسرتها في سلمنا وتحصدنا اختم بارقية الصالحة عملنا يا ربنا يا ربنا وصل الله وصل المبارك على